يا سبح من الله يا نا امن دون منكم يا رب وكثير امور الى الفم ام امر كان امر و ان नदन का این که این و